Bismillahirrahmanirrahim El haqqa Ma el haqqa Oma adrake كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُلْقُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلْقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سبع ليال ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطيا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طغى الماء حمل في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال دكتا دكتا واحده فيوم ايد وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يوم ا وهي والملك على ارجان ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما ومتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاء مقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا بقوفها دنيا كلوا واشربوا هنيئاً بما سلفتم بما سلفتم في الأيام الخالية وأمَّا من أُتي كتابه بشماله فيقول, فيقول كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا ما أغنى عنني ماليا هلك عني سلطانيا غدوه فظل في مصلو، ثم في سلسلة درعها سبرون ذراع، فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين. فليس له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 تَطَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَطِين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ